الفعل المضارع وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله ويسكن اخره مع نون النسوه ويسكن اخره مع نون النسوه نحو يتربصن والا ان يعفونا فهذا قد مضى معنا وان الفعل المضارع يبنى على السكون اذا اتصلت به نون الاناث اذا اتصلت به نون الاناث في قوله تعالى تربصنا ويرضعنا يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الاناث و الا ان يعفونا كذلك منه يعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب بان لاتصاله بنون بنون الاناث ونون الاناث فاعل مبني على فتح في محل رفع وقد ذكرت لكم الفرق بين بعض الافعال في اسنادها الى نون الاناث او الواو الجماعه لا سيما الافعال التي اخرها واو يعني التي تكون ناقصه وآخرها واو كدعا يدعو وعفى يعفو عفا يعفو اذن كما نقول خرج يخرج عفا يعفو هذا اصله يعفو واستدخلت الضمه على الواو فطرحت فصارت يعفو فيعفو هذا على وزن يفعل على وزن يخرج هذا لو اسندناه الى واو الجماعه يصير ماذا يعفونا يصير يعفونا الرجال يعفونا and لو we send out the يصير ماذا؟ يخرجون كذلك. will they become? والنون تصير يخرجون. كما the يعفو one and the moon فيصير يعفون. واضح؟ اجتمعت terceiro واضح؟ We ساكن grieve our والمحذوف هو teams will fight Expo Chad فيصير يعفون إذن الرجال يخرجون والرجال يعفون واضح هن لا إشكال في الرفع لا إشكال فنقول يخرجون فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة ويعفون فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة لكن هذا يعفون إذا أسند إلى ووجماعة قد يشتبه مع الفعل نفسه إذا أسند إلى نون الإناث نقول النساء يخرجنا انظر يخرجنا والنساء في عفا يعفونا يعفونا لماذا خارجا يخرج ادخنا عليهن الاناث فسكن اخره يخرج يخرج ناء سبحان الله وعفا يعفو ادخنا عليهن الاناث فصار يعفون ناء واضح الاشكال هنا النساء يعفون ناء اريد ان نساء ناء تلاحظ ان هذا الفعل يعفون في النساء يشبه الفعل يعفون ناء في الرجال الرجال يعفون والنساء يعفون الصورة واحدة لكن الحكمين مختلفان فهنا نقول النساء يعفون هذا فعل مضارع مبني لماذا بني لاتصاله بنون الإنث مبني على السكون الظاهر على الواو واضح والواو ليست واو الجماعة هذه هذه واو الفعل يعفو يخرج انظر ناء ناء هنا الواو تختلف لان الواو هذه واو فعل حذفت لعلة صرفية او تصريفية الرجال يعفون فنقول فعل المضارع مرفوع وليس مبني مفهوم مرفوع ورفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه رايت الصوره واحده والحكم مختلف كيف تفرق انت تفرق من خلال السياق الايه الا ان يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الآية في النساء في بيان أحكام الطلاق واضح إلا أن يعفو يعني أن يعفون يقصد النساء واضح الآن أو يعفو الذي بيده عقدة النساء النكاح سواء الولي أو الزوج على التفسير لا يهم الآن الذي يهمنا هو ان هذا الفعل في قوله تعالى إلا يعفون مسند إلى نون الإناث فهو مبني واضح ونون الإناث فاعل وهنا يعفون في قولك الرجال يعفونا فعل مضارع مرفوع وليس مبنيا لماذا؟ لأن الواو واو الجماعة بدليل الرجال فنقول يعفونا فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون والواو ضامير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لو قيل لك أين واو الفعلي تقول حذفت لالتقائها مع واو جماعتي، واضح هذا طيب الآن إن لا يعفونا في الآية دليل آخر على أن هذا الفعل مسنود إلى نون الإناث وعلى أنه مبني بدليل أنه لم تحذف نونه يعني في في قول تعالى إن لا يعفونا إن لا انظر إن لا أي طيب أشك عليك أمر وأنت لم تعرف أن هذه نون الإناث من خلال السياح مثلاً اعلم أن أن تنصب الفعل المضارع واضح أن تنصب الفعل المضارع وهذا مسند إلى نفرد نفرد فرض لا تعرف أنت لم تعرف لم أعرف ظمنتها والجماعة وهذه نون الرفع طيب نعلم أن هذا منصوب والنصب في الأفعال الخمسة بما يكون بحذف نوني وهي لم تحذف إذن هذه ليست ليست نون الإعراب لماذا لانه وجد الحذف أو وجد المقتضي لحذفها ولم تحذف واضح الان وعلى طالب أن يكون نبيها خاطئا. هذا ما أردت أن أعود إليه، مع أنه مضى لكن لأشكال فيه. إن شاء الله يكون قد اتضح. طيب هذا يسأل يقول في قوله تعالى في قوله الرجال يعفون مثلا. الرجال يعفو يعفونا واضح الآن استدخلت الواو قد على الواو حذفت بقيت واوان هنا عندك الواو الأولى ساكنة وهي واو الفعل وعندك واو الجماعة وهي ساكنة ولا بد من حذف أحدهما لأنه لا يمكن تحريك أحدهما فيجب أن نحذف من هو الأولى بالحذف أن نحذف واو الفعل أو أن نحذف واو الجماعة انظر أنت بين خيارين الآن واو فعل من عادتها أنها تحذف لأنها آخر الفعل والفعل معتل ويجزم بحذف حرف العله فالحذف فيه فيها معهود معروف أن واو الجماعة فإنها جيئ بها لحاجة وهي الدلاله على أن الفاعل جمع فلو حذفتها ذهبت الحاجة ولا دليل على أن الفاعل جمع مفهوم وبالتالي كان الأول حذف حذف واو الفعل في الحقيقه هذا تعليل فقط والا فالمحذوف هو واو سواء قلنا بهذا او بهذا فالفعل يبقى هو فيعفون في واضح لكن التعليل المنطقي هو أن الواو التي حذفت هي واو الفعل لماذا ذكرت من الاسباب واضح قال المصنف رحمه الله ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا ويفتح إذن هذا هو الحكم الثاني من أحكام بناء الفعل المضارع قلت له حكمان البناء والاعراب والبناء فيه وجهان بناء على السكون ويكون إذا اتصل الفعل بنون الإناث وبناء على الفتح وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد واضح؟ اتصالا مباشرا اتصالا مباشرا قالوا يفتحوا إذن هذا هنا ثاني البناء على الفتح تقول يبنى الفعل المضارع يبنى الفعل المضارع على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا واتصالا مباشرا ضعوا فوقها خط او تحتها خط لاهميتها قال نحو لينبدن نحو لينبدن امسح يبنى الفعل المضارع على الفتح اذا He به referred التوكيد it as a اتصالا of a small التوكيد اتصالا with طيب نرى simple connection. نرى a light على اتصال مباشر. نحو قال a very simple connection. لا يوم انظر لا يوم هذا الفعل اصله ماذا؟ ثلاثيه ماذا؟ نبذ نبذ انظر نبا نبذ نباذ اخره هو حرف الذال واضح فلا بد أن يظهر فتحه على الذات لماذا لأن الفعل اتصل بنوني التوكيد طبعا لا يهم إن كان مبنيا للمعلوم أم للمجهول فكله مضارع فتقولك يخرجون أو يخرجون كل من الأفعال خمسه واضح لم يخر يخرجوا ولم يخرجوا ولن يخرجوا ولن يخرجوا, يخرجوا كل من الأفعال خمسه واضح إذا المضارع لحين ما تحدث عن أحكام المضارع سواء كان مبنيا للمعلوم أم مبنياً للمجهول الحكم واحد لينبذن هذه اللام واقعه في جواب قسم واضح او موطئ القسم او هكذا ينبذ ينبذ اصله ينبذ ينبذ هذا فعل مضال مرفوع ينبذ فعل مضال مرفوع رفعه الضمه لما دخلت نور التوكيد ينبذن بني على الفتح هنا الذي ظهر فوق حرف حرف الذات واضح ينبذن وانتبهوا هنا الفتح لا يقدر دائما يظهر حتى ولو كان الفعل معتلا حتى لو كان الفعل معتلا لا نقول فعل مضارع مبني على الفتح مبني للمجهول أو مغير صيغة أو لما لم يسمى فاعله إلى آخره والفاعل او نائب الفاعل هنا ها مستتر لا نقول محذوف مستتر جوازا تقديره هو هو لا ينبذ الذي جمع المال واضح لا ينبذن والنون عبد الرحمن ابو عبد الرحمن نون ها لا لا حينما أسأل وأعين السائل لا يتكون هناك أجوبة عشوائية. محمد. حرف توكيد. إيه. نعم لا له من العرب. نور التوكيد لا محله من العرب. لا تكون فاعلا ولا مبتدا ولا خبرا ولا أي شيء. جاء للتوكيد فقط. فتقول حرف توكيد مبني على الفتحي لأن ثقيله. لا له من العرب. واضح. طيب. هنا he said that it's not easy. Is there another example from you? How about you? No? No. If you changed the word. No. No. We'll send No, we don't listen to it. Yes, yes, we don't listen to it. We don't listen to it. Like what he said, he said in his own. The true truth. If they give them the true truth, it means that it is not the known truth. There is a true truth, لا تد خو خلنا ولا خلنا خلنا ما هكذا القراءة فلا يجوز أن نغيره طيب أصل فعل ما هو يا بوليد داخل داخل ولما تدخل النون التوكيد على الفعل ما تجعله مبين على الفتح والفتح أين يظهر على اللام كيف حال اللام هنا مضمومته If هنا is وهذا issue, بعد قليل نصل after a شاء الله. we will يصلح. to it, shall we? So, your example is not correct. Let's go. We don't have to drive, like him. The لن لا يقول لن اللام مثلها موطعة للقسر يقول أصله قال اين يظهر من البناء على اللام هنا كيف حال اللام مبني على الفتح والنون نون التوكيل فنقول يقول فعل مضارع مرفوع صحيح كيف حاله احسنت مبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله بنور التوكيد اتصالا مباشرا واضح لا يقولن والفاعل تقدره هو واضح تضح الإعراب عراب واضح طيب مثل آخر لا لا استغفرن مثله لا أستغفر لم وتأل القسم أستغفرا انظر ها فارا أستغفرا. فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب واضح الآن؟ واضح الأمر؟ جميل مع نون التوكيد المباشرة ماذا يقصد بالمباشرة؟ يقصد بالمباشرة ان تتصل نون التوكيد اتصالا مباشرا باخر الفعل اتصالا مباشرا لفظا وتقديرا يعني قد يكون هناك انفصال لكنه مقدر فلا بد من الاتصال المباشر مثل ما راينا فيما سبق يعني ياتي الفعل يقول واضح يقول تدخل انت نون التوكيد يقول لن It's not changing. فتح ويصير understand? Is لا يتغير. مفهوم؟ واضح The جميل. المثال I remember is my son of لا child is Don't enter Don't enter ها هذا الخطاب لمن لو رجعنا الى اول آية تدخلون تدخلون كيف صارت تدخلون هذا الفعل فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت جميل الان ندخل عليه نون التوكيد فتصير تدخلوا نا انظر ثم نون التوكيد فيصير ماذا تدخل تدخلونن تدقلونن نا واضح جميل كم صارت عندنا من نون ثلاث نونات صار عندنا ثلاث نونات نون الرفع ونون التوكيد الثقيله ايوه هي هنا فصار عندنا ثلاث نونات ثلاث نونات طبعا لا يمكن أن نحذف نون التوكيد لماذا؟ لأنها جاءت لغرب جاءت للتوكيد لو حذفناها زادت التوكيد وذهب المعنى وكره العرب في كلامهم يكرهون تولي ثلاث أمثال يعني ثلاث أحرف تتابعا هذا منبوذ عندهم وقليل جدا في كلامه ولا على لا يوجد أن تتابع ثلاث أحرف كلها الحرف نفسه فلما تولى ثلاث أحرف حذفوا نون الرفع حذفوا نون الرفع حذفت نون الرفع يصير الفعل تد خلو أن... تدخلوا انظر تدخلوا فعل مضارع مرفوع تدخلون فعل مضارع مرفوع الضم باقي هنا واضح الآن باقي الضم مع أن النون هي علامه الرفع لكن حتى يميزوا بين الفعل المضارع المسند إلى واحد والمسند إلى الجماعة جعلوا علامه الرفع نون وليس الضمه حتى يفترق الأمر يدخل زيد the water, he dropped the water, and he entered الرفع حتى He did not say that the water was the water, until the water was removed. This is for the first one, and this is for the first one. So the water says, the water is the لن تدخل اليس كذلك واضح لو كنت اول جماع تصير لن تدخل مفهوم لن تدخل بدون نون التقى نون الرفع مع نون التوكيد الثقيله صار عندنا ثلاث نونات حذفت النون الاولى وهي نون الرفع حذفت لانها تحذف من عادتها تحذف في النصب والجزم واضح هنا ويوجد لنا دليل على ان هناك رفع وهو ضم اللام طيب صار عندنا تدخل Unna. The sun is the first one, and the second one is the هذه كيف حالها is والنون sun? في sun. The sun is the first one in the sun. The sun is the first one. The sun is the first one. Now we have to move حركتها والنون لا يمكن أن تحرك لماذا؟ لأنها مضغوطة في النون المحركة بعدها، فلا نتقبل الحذف. الآن أنت مخير بين حذف النون الأولى وبين حذف الواو. أيهما يعني؟ لو قلت اختار أيهما تحذف تحذف؟ لا شك إذا كنت لبيبا فإنك تحذف الواو. لماذا؟ لأن الواو حرف عله والنون حرف صحيح. والمريض اولى بالذهاب بالحذف. يعني هذا الآن. هذا أول ثانياً لو حذفنا النون الساكنة هنا ماذا تبقى تبقى نون واحدة ومحرّكة فتشتبه مع نون إنا لأن النون توكيد إما تكون ثقيلة مفتوحة وإما ساكنة لكن لو بقيت نون مفتوحة وخفيفة تشتبه مع نون مع نون إنا يبقى عندنا إشكال فكان حذف الواو أولى فنحذف الواو تد خ نعم اليس هذا هو الفعل الموجود فيه في الايه ذا هو ذا ذه هو الفعل الموجود في الايه لا تدخلن لا تدخلن طيب انت كيف تعربه قد عرفت اصله اذا اصله تدخلون فهو ماذا فعل مضارع مرفوع فتقول تدخلن نا. تدخلن نا. فعل مضارع مرفوع ما هو رفعه ثبوت النون ورفعه ثبوته النون طيب هل النون هنا موجودة هذه محذوف اذا لأ لابد ان تفسر قال وحذفت المحذوفه انظر النون المحذوفه ما is the only thing to do with it? Toad the examples Toad مثل حرف حرف مثل examples نفسه the examples هنا examples تسجله the examples Like the examples The same These Arabs are here They're talking Okay For أين فعله لتدخلن لو قدرته ما هو أنتم مخاطبون واضح الآن مخاطبون الفعل المسند إلى الفعل المسند إلى عفوا إلى واو الجماعة هل نقدر فيه فاعل لا نقدر الفاعل ضمير دائما هو هو الواو واضح الان فتقول والفاعل ننظر <تصفيق> والفاعل ليس محذوفاً آه هو محذوف لكن لابد أن نبين أنه هو الواو واضحاً والفاعل هو الواو أو هو واو الجماعة المحذوفة أحسن عبر كما شئت هو واو الجماعة المحذوفة انظر What's بسبب ماذا؟ for? For understanding the sakinin. For understanding the وضح Is the ثم visible? في فعل the فرقه اخر ذكرت المثال بشكل لا تكون صوره هم طبعا نعم اذا دخل الناس المفيد دخولهم تبقى لو دخل الناس تقولون تدخل لا وين الاشغال في حد فأنه الراحة، ثم لا علاقة بينها. لا ليس لها علاقة أنه لو دخل ما صار ليس لها علاقة، لكن هناك إشكال في توكيد الفعل المنفي. في توكيد، في دخولي، في دخولي نقول التوكيد على الفعل المنفي لأن نفي والتأكيد في إشكال واضح الآن مسألة أخرى هذه ستأتي شرحها. ان هذه الصوابه اه نعم الاتصال المباشر يوجد انظر تدخلون شكرا لك تدخلون ثم جاءت النون نون التوكيد هل اتصلت الان نون التوكيد باللام مباشره لم تتصل واضح الان وان كان في الظاهر انظر تدخو كيف نكتبوها تدخولن تدخولن في الظاهر انها متصله مباشره لكن هناك فاصل مقدر فاصل مقدر يظهر هنا في أصل الفعل تدخلوننا ففصل بينها بماذا؟ بواو الجماعة واضح؟ وهذا فاصل مقدر لأنه محذوف فلهذا لم يبنى هذا الفعل على, على الفتح واضح الآن؟ لو بني على الفتح هذا بني على الفتح انظر نفرض أنه بني على الفتح تدخلنا انت لو اردت ان اؤكد لك الدخول ماذا اقول لك انت لا تدخول لا فاشتبه فاشتبه الفعل لهذا كان هناك فرق بين ضم النام وفتح اللام واضح لا تدخلن للجماع لا تدخلن لك انت لا يدخلن الغائب لا للغائب المفرد، فهم؟ لا يدخل لا هو، واضح الآن؟ لو قل، لو أردنا الغائب لا لا لا عز وجل لا يُمْبَذْنَه، لو ضمت الواو ذل، لعرفنا أن الفعل يقصد به جماعة، أو في الخطاب نقول لا تُمْبَذْنَه أنت، مؤكد، لكن جماعة نقول لا تنبذنة. واضح الآن؟ فانتبهوا هذه الأفعال كثيرة في القرآن الكريم. ثيت ثيت ثيت هيا تي وندم نتكلم عليهم مصنف فاما ترى ي تريننا فاما ترى يننا ولا تتبعيني واضح الان ولا تبلون لا تبلون لا تبلون تكلمنا عنه نعم مثله آية كثيرة جدا بحقنا واضح الآن؟ لأن نفهم أولاً أن ما معنى الاتصال المباشر واضح؟ الاتصال المباشر لا يراد به أن ترى الاتصال الظاهر واضح؟ وإن يراد به الاتصال الظاهر والمقدر يعني لا يوجد فاصل مقدر بين آخر الفعل الصحيح أو المعتل مع نون التوكيد مع نون التوكيد واضح لحد الآن؟ لا sometimes لا doesn't. Sometimes he لا He doesn't have a problem in the house. Where are they? No, it's a problem. Are you clear? Here's the last one. He doesn't say this to me. Where is the problem? It doesn't ايه لكن ليس دائما الفعل حذف يو يستلزم وجوبا اذا ويفتح معنون التوكيد المباشره لفظا او تقديرا نحو لينبدن هذا المباشره لفظا او تقدرا نحو لينبدن ويعرب قال مصنفنا الله ويعرب في ما عدا ذلك ويعرب في ما عدا ذلك يعرب من هو المضارع الآن قلت قبل هذا الدرس أن الفعل المضارع له حكمان عمان أو رئيسان الحكم الأول هو البيان والحكم الثاني هو الإعراب. والاعراب في الافعال لا يكون الا في الفعل المضارع قد تم تقرير ان الاصل في الاسماء الاعراب وان الاصل في الافعال البناء فكل الاسماء معربه الا بعض الا بعض الاسماء وكل الافعال مبني الا بعض الافعال واضح هذه الأفعال التي, التي يدخلها الاعراب هي حقيقه الفعل الواخر وهو المضارع لهذا المصنف رحمه الله بدا بحكم البناء في الفعل المضارع لانه الاصل ودائما الانسان اذا تحدث او كتب او خطب ماذا يبدا يبدا بما هو الاصل ثم بعد ذلك يتحدث عن الفروع فقال ويفتح ويسكن عفوا هذا في الافعال قال ويسكن اخره مع نون النسوه ويفتح مع نون التوكيد الأول كانت في غيره التي يضرب هذا ان تتسعى أحرف ان تتسعى الى ان تتسعى الى ثم تتسعى الى ان ويعرب فيما ان تتسعى الى ما تتسعى الى متى يعرب الى ان تتسعى الى ان قلب الملك وأعربوا مضارع ان عريا اذا تجرد اذا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كي يرعن من فتن يعني يعرب الفعل مضارع اذا يعرب كيف نكتب هذه مشكله الفعل المضارع يعرف فعل مضارع اذا لا نقول اذا لم يتصل باخره شيء هذا كلام غير صحيح يخرجون اتصل باخره شيء او لا اتصل دي بالجمع هل هو مبني ايوه اذا إذا لم يتصل ما يوجب اذا لم يتصل به اا ما يوجب بناؤه فقط تبيه ما يوجب بناءه فقط يعني اذا لم يتصل به نون الاناث او نون التوكيد اذا لم يتصل بفعل مضارعي نون التوكيدي او نون الاناث فهو معظم وهو معظم كتبنا هذا دا طيب وله في ذلك احوال ولو في ذلك احوال هذه احوال سنراها لابن الاصحاح فياتي الفعل المضارع مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجزوما واضح ويأتي مجزوما يأتي مرفوعا ويرفعه ويكون رفعه بالضمة الظاهرة أو المقدرة ويأتي مرفوعا ويكون رفعه ثبوت النون واضح ويأتي منصوبا ويكون رصبه بالفتحة الظاهرة أو المقدر ويأتي منصوبا ويكون رصبه حذف النون ويأتي مجزوما وال ويكون جزمه السكون ويأتي مجزوما طبعا السكون قد يكون ظاهرا قد يكون مقدرا ويأتي مجزوما ويكون جزمه الحذف والحرف فيه قسمان فيلزم حذف وجزمه حذف حذف الا ويُلزم ويكون جزمه حذف النون نعم من من لم يحمل الماء لم يشرب من لم يحمل ليحمل الماء اين جسم في لم يحمل مدسون بلا وجسمه سكون لا يظهر السكون و هو ماذا مقدر لالتقائي السين اثنين واضح يكون ظاهرا ويكون كذلك مقدرا لم يحمل الماء الان لابد المصنف رحمه الله لم يذكر هذه الاحوال قال لانها عامه واضح ها و لابد من اتباع طريقة تجمع لناها. واضحًا اتباع طريقة تجمع لناها. الطريق طريقة. طريق هنا طريقة. طريقة ابن أجرم لو تذكرونه أنه انطلق من العلامات ووصل إلى المعربات. فقال الضمة وتكون علامه الرفع في اربعه مواضع وذكر منها الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وذكرنا هذا الشيء ما لم يوجب بناؤه او ينقل اعرابه وذكر في علامه النصب الفتحه وقال ويقول ويكون في ثلاثه مواضع منها الفعل المضارع المنصوب اذا لم يتصل باخره شيء وذكر كذلك في الحذف وذكر كذلك في الال منصوب حذف النون وفي الرفع ثبوت ثبوت النون واضح الان هذه طريقه يعني ننطلق يعني متى الفعل مضارع مرفوع ورفعه ضم مثال الفعل مضارع المرفوع ورفعه ثبوت النون مثال ثم الفعل المضارع منصوب ونسبوا بالفتحه مثال الفعل المضارع منصوب ونسبوا حذف النون ثم الفعل مضارع المجزوم وجزمه السكون مثال ثم فعل مضارع مجزوم وجزمه وجزمه حذف حرف العينه ثم فعل مضارع مجزوم وجزمه حذف أنه أو ننطلق العكس نبدأ بالقصد في الفعل مضارع الذي لم يتصل بأخر شيء الفعل مضارع الذي لم يتصل باخره شيء مما يوجب بناءه واضح وأنا أتحدث عنه عن جميع أحكامه هذا الفعل مضارع الذي يتصل بأخر شيء مما يوجب بناءه قد يكون معترف واضح فيقدر فيه الرفع وقد يكون صحيحا فيظهر فيه الرفع وإذا كان معتلا فإن النصب قد يقدر وقد يظهر إذا كانت ألف أو لاء أو ليا وإذا كان مجزوما فانه يزوم بحذف حذف العلة إذا لم يكن حرف صحيحا ثم ننتقل إلى الأفعال الخمسة إلى الأفعال الخمسة وهي المسنة إلى وجمع أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة المؤنث ونتحدث عن احكام الأفعال المضارعه المسنده إلى هذه الضمائر عموما ولعل الطريقة الأولى أقرب and let وسنرى في in Divas الفعل Cau مزيد بيان what we see and remains so we see away قلنا How do we have a little preparation? as he stated we have a Laser and الرفع اقوى اذن للمضارع في رفعه احكام هي أولا أن تكون الضمة علامة للرفع تكون الضمة علامة للرفع إذا تجرد المضارع عن الناصب والجازم ولم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه هنا تنبيه ما يوجب بناءه عرفنا وهو نون التوكيد او نون التوكيد ونون الإناث الاناث هذه ماذا تفعل في الفعل المضارع تبني على السكون او الفتح هذا شرح للتعريف اللي ما ذكرته ما يوجب او ما ينقل اعرابه ما ينقل اعرابه هو اسناده إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطر كتابة تظهر تظهر إذن الرفع رفع المضارع نتحدث الآن عن رفع الأفعال المضارع الأفعال المضارعات تكون الضمة علامه لها وتكون ثبوت النون علامة لا واضح لا هو بسيط جدا لكن الكتابه قد تاتي غامضه انظر تكون الضمة علامة للرفع يعني في الفعل المضارع إذا تجرد المضارع عن ناصب والجزب يعني لم يسبقه ناصب ولا ولا جزم هذا أول ثانيا ولم يتصل بآخر فع المضارع شيء مما يوجب بناؤه وقد رأينا وهو نون الإناث أو نون التوكيد أو ينقل إعرابه ما هو الشيء الذي يوجب البناء قلت نون التوكيد ونون الإناث ما هو الشيء الذي ينقل إعراب المضارع من الضمى هو ماذا وهو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب المؤنث فينتقل الإعراب من الرفع بالضمى إلى الرفع بثبوت. النون نقول هنا امثله حتى ننهي هذا القران حكم امثله كثيره جدا ماذا تقول تعرج الملائكه تورث تعرج الملائكه الملائكه انظر الجي بي اخر فعل لم يتصف به شيء لا النونات ولا التوكيد ولا الجمع ولا الاثنين ولا يا المخاطبه ولم يسبق جازم هنا لم لا يوجد جازم ولا ناصب فهذا الفعل ماذا تعرضوا في رمضان مرفع ما رفعه ظهر على آخر نريد ضمة مقدرة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسع هنا هل سبق يسعى فجازم أو ناصب لم يسبقه شيء هل اتصل بأخره وجمعه ولف اثنين أو جاء المخاطب أو كذا أو كذا لم يتسبيه شيء إذا فوّف المضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدّرة فوق الألف من عم ذهورها التعذ هذا رأيناه في الآراء رأيناه ثم مزيد مرادير هذا بسيط جدا إذا تكون الضمة عالمة للغفع وقد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة هذا زيدوا هنا تحت ان شئتم وقد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة قد تكون ظاهرة مثل قول تعالى تعرج الملائكه قل أعوذ برب الفرق قل أعوذ برب الناس سيقول السفهاء الأيات كثيرة وقد تكون مقدرة مثل وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى واضح الآن إلى آخره سيتذكر مي يخشى أي أيت كثيرة جدا. عرفنا أن ضم رفع بالضم من عدوى إشكال في واضح جدا نكتفي بهذا القدر.